بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر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 وفرعون ذي الأوتاد الذين طضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك وأما إذا مبتلاه فَقَدَ رَعَلَهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ كَلَّا بَلْ لَتُكْرِمُ النَّرْجَاءَ وَلَا تَحْظُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْمُرُهُمْ بِالْحَقِّ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 تَوَالَّى الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَ دمت لحياتي، في يوم إذ الله يعذب عذابه أحد، ولا يثق ثقه أحد، يا أيت أنفس المقام إن نفس